Book 2 50 50 50 az úszodában film a في المسبح ما هيشيك فارغوسág الجو حارون اليوم el jow har el az uszodába? Hal nadhhabu ila al masbah? Hal van masbah? kedved uszni menni? Hel tarhabú fi al dhahab lil fi al dhahab van egy Von ich هل معك منشفه هل معك منشفه هل معك مايور رجالي هل معك مايور رجالي هل معك مايو حريمي هل معك مايو حريمي توت اوسني هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحه توت بوواركودني هل تستطيع الغطس هل تستطيع الغطس توت فيسبوغروني هل تستطيع القفز في الماء هل تستطيع القفز في الماء أين الدوش؟ أين الدوش؟ Ayna a أين Ayna a dush? Hol vannak az öltözők? Ayna kabinett tagyir el B. A víz. Halil máu amíg? Hal el máu amíg? Tiszta a víz. Halil máu nazíf? Hal el Meleg a víz. Halil máu dáfé? Hal el Megfagyok. Vagy fázom. Anna Bardán. Anna Bardán. A víz túl hideg. Almau Beridun Zsiddan. Alma Berid Zsiddan. Most kimegyek a vízből. Szaakruzsul Anna min almaa. Szaakruzsul Anna min almaa.